book 2 12 12 اثنا عشر پانیالو المشروبات المشروبات نينو تي تاغوتانو انا اشرب شاي انا اشرب شاي نينو كوفي تاغوتانو انا اشرب قهوه انا اشرب قهوه نينو مينرال واتر تاغوتانو انا اشرب مياه معدنيه انا اشرب مي معدنيه ميرو تي لو نيمكاي كالبكون تاغوتارا اشرب شاي مع ليمون أتشرب شاي مع الليمون؟ ميرو كافي لو، تشكرا قلبكن تاغو تارا؟ أتشرب قهوة مع سكر؟ أتشرب قهوة مع السكر؟ ميرو نيل لو، آيس ويسكن تاغو تارا؟ أتشرب ماء مع فلج؟ أتشرب ماء مع الثلج؟ ఇక్కడ ఒక పార్టీ జరుగుతోంది హునా తూజుద్ హఫల హునా తూజుద్ హఫల మనిషలు షాంపైన్ తాగుతున్నారు అనాసూ యష్రబూన షాంపాన్యా అల్నాస్ యష్రబూన షాంపాన్యా మనిషలు వైన్ మరియు బీర్ తాగుతున్నారు అనాసూ యష్రబూన ఖమ్ర ఉవబీరా الناس يشربون خمر وبيرة ميرو مديم تاغو تارا أتشرب الخمر؟ أتشرب الخمر؟ ميرو ويسكي تاغو تارا أتشرب ويسكي؟ أتشرب ويسكي؟ ميرو كوكلو رام قلبكن تاغو تارا أتشرب كولا مع رام؟ اتشرب كولا مع روم؟ لا كو شامبان ايشتام ليدو لا احب الشامبانيا لا احب الشامبانيا ناكو واين ايشتام ليدو لا احب الخمر لا احب الخمر ناكو بير ايشتام ليدو لا احب البيره لا احب البيره سي سووكي بال انتي استم الرضيع يحب اللبن الرضيع يحب اللبن بيللكي كوكو ميريو ابل جوس سيستم الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح ستري كي नारिंजा मरियो पम्परा पनसा अंते इष्टम अल मरा तुحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت अल मरा तुحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت